وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أصحاب الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ أَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إذ ثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقولوا اننا اليكم مرسلون ام حسب الا انه متنين فكذبوهما بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَّمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا بكم. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم لئن قالوا قائمكم ماكم أإن ذكرتم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجلين يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون اتبعوا من لا يسألكم اِيَّاهُ وَهُمْ يَكْذِبُونَ وَمَالِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمَالِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَتَّخِذُ مِنْ دونه آلهة إن رَبِّ إِنِّي وَحْمَانُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْتَظِرُونَ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ تَسْمَعُونَ الى دخول الجَنَّة الى دخول الجَنَّة قُلْ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ قُلْ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غفر لي ربي